الآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا أقسم ق للعلوم إ ن ا ل ا س ل ا م ي ك ت ا ب م ك ن و ن ل ا ي م س ه إ ل ا ا ل م ط ه ر و ن موسوعه ا ل ح د ي ث أ ن ت م م د ه ل ن و ت ج ع ل و ن ر ز ق ك م أنكم تكذبون و ف ل ل ا إذا ب ل غ ت ا ل ح ل ق و و ن ن أ ت م ح ي ن تنظرون ونحن ذ أقرب إ ل ي ه منهم ولكن لا ت ب ص ر و ن ف ل و ل ا إن كنتم غير مدينين ر ج ع و ن ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي فروح وريحا, فروح وريحا موسوعه النابلسي أ ص ح ا ي ل ا م ل ك مِنْ أَصْحَابِ ا ل ي ي م ن و أ م ا إِنْ كَانَ ا مِنَ ل م ك ي ن ا ل ا ل ي ن ن ف ز ل ا م ي ه ذ ا موسوعه النابلسي ي للعلوم الاسلاميه